أَفَلَا يتدبرون بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِمْ قلوب إِنَّ بسم الله الرحمن الرحيم ألف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 ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له يضلل فلا وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ظلالة في النار وبعد سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لامين براكانهم وكو دي قطن دايا نمانوت ألم بل كو فيدترية الحروف المقطعة يعني ليك براون بيكو شيك دروزناكن ما نعيش هبت حر حر فيسر بخوضي خواني توا ألف نك ألف الف لا ما كيكسره كلام يسكن بيعني بي هزار الف يعني هزار عندك الظالة الف باتا الف يعني هزار الف لا ما كيكسره بيت أما حرفك ألف لا ميم أما سيحرف حرف أم سيحرفا لكي شويني ترد لصورتي تردواتا لكي سورتي تردو بارا دبعتوا همان سي حرف يا دولم سيحرفة يا حروف تر يعني ما معنى كيشيا معنى بو آيتك يا بو بو كلمك بو وشيك براك انا هندي جار معنى قطعي باز لكيت سطل سطل يقين ان الله اما معنى كيشت جارش دل اخر معنى يقيني بس بخوي ليزاني بو استاما بس لمسي حرفة ولا تلق رأي في تكاني تريش كالسلتاي كو ملق لسورة القرآن دا هاتوا مبستو ماناثا ها رب العالمين بيقيني دا زانيش اما نازاني انا اوه كبو زانيان در كوتو بهوي استقراء بهوي بالكرنوال لم سورتاني كبم حرفانة دس بيتا بو در كوتو كا هم بوتن بيها يعني سرنجرات برانبر مستمع كاتك توقسيك يعطيها ديك كم ذلك الكتاب لا ريب فيه قسيك مألوفة يعني أمقسيك دلم ذلك الكتاب كلمي ذلك الكتاب لا ريب فيه أمو شان مألوف يعني عادتين خلق بيستويت بس كم من دزدك أمقسك دلم ألف لا ميم مخاطب دلأ ما تشية، أما ده بتشي بامبابته، الفلاميمتشي، الفلامراتشية، نون بنون داسبيدك. دلن كل مال التفاسير هي يعني. راجح تريني أويك بوشية، سند راجشاني برام برا التفات كردينية تتنبيه كردينية أجداريب كيتوا، بوشية أجداريب كنو، بو يجوا بجريت، وبو أوش بو أو دعوائي كمشركة كان ديان كركافرة كان ديان كيرت راسنا بودروبو دعوائي كيان دكرت دعوائي أويان دكرت دعوائي كان أوبو كأم قرآن كلام إخوانية كلام محمد عليه الصلاة والسلام كلام مروفة بشره قول البشر خايبر وردقار روني دكاتة وأم قرآنة ذلك الكتاب أم كتاب لا تبيكاته ولا ألف لام ميمه هوشة لم حرفان تبيكاته أم حرفان إش بريطين لم أدي الكتاب كردني شيء أيوة عرب. إما دام حرف كان كقرآن اللي بيكاتوا حرف كان إش ككلامي أيوة اللي بيكاتوا قرآن كلامي مروفة أستاذ لين دون مقدمة ونتيجة إشي ده دو دون مقدمة ده نتيجة قرآن لم حرفان تبيكاته بشه. آم حرفانش ایوه قصیبه دکن. نتیجه کتیه که واتا بتوانن. اگر آم قرآن هی می رف بی دبی بتوانن هر شیء آم قرآن درس کنو بیهنن. وانیه یاد بی ایوه پشیمان بناه. بلند بلق قرآن دم حرفانه پی کات و ایمر بدم حرفان قصه دکن بلام اما کلامی خواهد جای لکلامی وا رف. اگر وابل نوستن أقر وان الله يمضلن إيو دروذك كاتي كوتان قرآن كلامي مروفا فرمون إيو مروفن أماش أو حرفانك كقرآن اللي بكاتو ومان حرفيش إيو قصيبي ذاكا إيو أفصح العربيش فصيحتين كسي عرب قرآن كامون، فرمون لبردستان قرآنك يا دا سورة يا يك سورتي وكوان قرآن بير كانتان تواني وناشتوانا أو بزانا كاما كلامي خوايا وأو الراسة أن كذل كتان كذنده. دواء أوبرو تجار ذلك الكتاب؟ دروس براكانم أعلى ربو استيت يعني معناي مبتدأ خبرك تواود بجملك. ذلك ذلك الكتاب. يعني براستي أأ ما كتاب بمعنى كلمة يعني كتابك تواود كامل بيتو فربركتو ماناو سود بيت أم كتابي ام كتابه ام قرآنه؟ ذلك الكتاب. بويا يعني صابون من الازماني لا عرب دا كوتد لي لغوي كان لا ينحت لا اماني علم لغوي عربي دخنن كوتد قرأت الكتاب اكتسبت زاني الكتاب جهه كتاب الكتاب يعني ايش كتاب سيبويه تشكد امه دايكه لم بعده بلاهم له مو علم كان دا كتابك كبربلة بركة أخبار صادقة وأحكام عادلة ونافعة تنهاتش يا كتابه ذلك الكتاب أم كتابه براستي اما بياما اما منهجي جيانا ذلك الكتاب بوشي چونك خبركاني هموي راسته حكمكاني هموي عادله هموي منفعة بركتا انسان كذا سي بوي لا يضل ولا يشقى نقمراد بي على دنيا دا نتوشي در در سري دي لدواروج وقيامتها خوش حال دنيا وقيامتها كتبت براسي ذلك الكتاب ا اما كتاب؟ اما كبمشي اواذا كتاب خبري اسم اشاره أي كبلين بدلي اسم اشاره ذلك الكتاب تشي ام كتابه تشي لا ريب فيه دتوانين لي رج بوستي أم كتابة هيدش رأي به كيداني هيدش شك كيداني هيدش تناقضه جمانيك وهالوشي عنوئي كيدانيه. لو أنا مرافك كقسيب كأي كسيب كتابك هي كتابك أي خير هالوشي يا لو أنا يعني أحكام يعني, أخبار يعني نظريات بزكاء كا شك هيج شك تيجي ددني هيج گومانش تيذني لا هيچ خبره لا خبركاني گومانني لا ولا هيچ كامله حكم مكان شي گومانني لا ولا هيچ كامله رن ماكان لا ريبتي گومانتي دني بو اي اوك سيدس بقران ودقريبا كتابه ودقري گومان دنبت أخبار القرآن بوخلق بعض باس ذلك بأسك بصر بزيه ولاو نترزي على شيء دل بدرنه مو نشتي وانه مترز أحكامكاني بأسك بلا قرآن بون منفرم ويتى تعدد الزوجات خير وبركاتي تداك سك بطوانه بأسك وشرمك مترز شو كهرأ وراثته أقربيته كساني عقلنا كساني بعقله تواشكاره فيتناجرو أجاو تينا قصلا قال إنساني وانا كده قال كسك بدوى حق تدا جري فرموا ولا بد واحد هذا قريب على قصتكين، مزانين قرآن فرموي، لما سلي تعدد الزوجات، لما سلي ميرات بوتي دبى للذكر مثل حظ الاثنين، لما سلي قصاص، هاتشي مسألة كأو أو مسألة أنا بنقطة يضعف في قرآن دقياً، ورب عليب كلينا وأما جورتر النقطة قوة قرآنا، كهيج الريب تدانيك أو براستي براستي. ذلذكى وكغماني تداني قران ككلامه كامل تام نافع مبارك ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب في اخباره ولا ريب في احكامه ولا ريب في هذه حت ريب لهيك شيء ان قران داني تان هدى للمتقين دشتوانين لسان برداو مبين لسان ما يقولون جاري مناكي تواهنا بوا ام قرآن هجب ماني تداني كتية هدى للمتقل كهداية بوچه هداية بو تقوى داران باشا بو بس بو تقوى داران تلين دو جور هداية هداية هداية ارشاد و توفيق اما وكو ارشاد هداية بو عامي خلق <تصفيق> <تصفيق> يعني قرآن حقا يمكنك خلق روم كردو توا بلا كم موفق دبت احتداب قرآن بكاو لي ببينة و رنمائية ورغرية ورغرية راسد في بداية توابت تنها تقوى داران تنها تقوى داران هدن هدا للمتقل رنمائية يعني كي هدا برا كانم يعني رنموني خلق دكات لرغا تشوتكان وبرغر است لزرال و بو نفع مصلحة، لا خطأ وبوصواب، لا كذبا وبوصدق، لا كفرة وبوإيمان، لا شرك وبوتوحيد، لا بدعا وبوسنناء، لا ظلمات وبونور، لا جحيم شوابو نعيم، لا غيري أخو و لا أخوي فردقار. هداية الداء كبراس تيشويني في أو بجريداس تي في أو بجريد. هو دليل المتقيم. ليرد فائدتك بأن دازيت قوات هدايتنا القرآن و باندازي تقوات هدايت لقران وردكيت تشيلهمو كز متقيت تربه او لهمو كز مهتدي تره بالقران ملاحظه خوتك كايمان وتقواو زهد ورعد برزبه وبوا سيات اللذات تشاجلم قران وردكيت استفاده ليه دك كونوا زكانت بو كشف دبيت كايمان تقوى دابزي زيي لا وازب اهتداء استفاده القران كم دبت استفاده لنا كاكبيست هدى للمتقين لله دا دلين يعني ربط حكمي ربطي حكمه بوصفك كالدواء ترتيب الحكم على الوصف للاشاره الى عليه ذلك الوصف تقوى تقوى بو يبين مبلغ موصف علة علتي اهتداكشيا تقوىه ال من ترب قرآن كيا أبو عليه أعلمكم بالله وأتقاكم لله أتقاكم. لهم من بتقاتلوه هدى للمتقين أم بو تقوى داران كواتا أو كس عليك بو قران بويان يا, بو. يا اصلي تقوى يا كافر مشكين هل اصلي نيتي بويا قران هدايتنيه بوين يا اصلي تقواك هي بلام تمام كمال تقواني بويا تمام كمال استفاد للقران نا كداوكس فرمو لي ێ متقین بریان ووقەی لەس بکەینتەواداری ینی لە وقاایەوە هاتووو ینی خۆ پارێز ئەو کەسێک خۆی دەپارێزێت لە غەەبی خوا لە تووڕەبوونی خوا لە عذاب و سزاکەی خخوای پەڕودگار. چۆن خۆمان بپارزین لە تووڕەبوونی خوا و لە عذابەکەی خوا بە ئەنجام دای ئەو ششتانەی کە خوا پێخۆشە وە دوورکەوتنەوە لەو و بمشی وازش ک خوابی خوش. اماش چون بزنین لرای جای پیغمبرکه و عليه الصلاة والسلام کبوئمی ناردوه فرمان که خواهی پی تابيكين تعبی کن و چونش بیکن و خواجه ورثیپی ناخوشه لیدور کهی نوچونش لیدور کهی ندهم. بستش مانتن هر زعبونی خوابت. اما تقوى برکم. مراتب تقواز آنان فرمون هناك مرتبة تقوى تقوى خوة بارزي لكفر كفر الشرك أمج مرتبة إسلام مقام إسلام دوميا خوة بارزي وخوة بدور قلت لمعاصي ومحرمات وكبائر تقوى خواب قيبة خوة بارزي لكبائر ومحرمات أمش مقامي توبية سيميان خود ببارزي لا شبهات أمش مقامي ورعا شوارم خود ببارزيت لا فضول مباحات أمش مقامي زهده بينجميان خود ببارزيلا ويد الله كي تو مشغول بغيري خوا اماش مقامي مشاهده مقام المشاهده كواتبر متقين اصلي تقوى كما قاميك مكاتشيا خو پاريزيله شي لا كفر وشركه واش مقاميتي بيدو ترى مقام الاسلام اي مقامي توباشيا مقامات تقواه او كنج مقامها مقام توباشيا خو پاريزيله معاصي محرمه اي مقامي وراعكيا خد ببارزي لشبهات مقامي زهدكيا خد ببارزي لفضولي مباحات اي مقامي مشاهدة ان تعبد الله كأنك ترى او ظليتو التفاتن كابو غيري اخواي بروردقار ما هي البواعث على التقوى شوامان لدكا ما بتقوى اخواكين اشكوزاني من باندازي تقوى توهي دا يدلق قرآن والدقيد اي اوش تانتشين كا هاندري منو تودب بوتاقوة اخوة يعني هناك عشرة بواعث للتقوة دباعث هيا كا هاندداء بوتاقوة اخوة يورا يكم خوف العقاب الأخروي خوف العقاب الأخروي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 رجاء الثواب الدنيوي رجاء ثواب أخرى ولمن خاف مقام ربه جنتان سابقاً بلا ودكيتو أو ثواب عظيمة بوچية جنتان بوچية خاف مقام ربه أوكسي تقوى خواه غوربكت كواتا أو والذكاك كبير ثواب أخرى ودكيتواء والذكاك تقوى خواه غوربكي رجاء الثواب الدنيوي وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ان الانسان بس اقوى خوي جورا بقا جيبوده كتول همتنجو شال ما اقوى جورا رزق رزق حلالي ده خوي فرودجار كاركان بو اسندك هر بو دنيت ثواب دنيت هو الانسان دك تقوى من نظر الله جل كذلك الانسان خلالك معصيتك كتاونك، ما هي تجارته لو معصية والدك تقوى أخوة يقول شرم كردن لوك أخوة يستطيعون بينا في انجم ششمشت توقير الله وتعظيم جلاله يعني مقام حيبة اوه بقول دانان اخوة بيك وخوة يقول دانيتو معصية برانبر شيدك باش حوتم حوتم شكره على نعمه بطاعته شكره على نعمه بطاعته شكره على نعمه بطاعته شكري خوابك لسال نعمتك يعني كاتك تبيدك تخيره من نعمته بسالة وكرتو وان خوابك شكري خوابك اوش كواته بالب دنبو تقوى هشتم صدق محبته لو كان حبك صادقا لأطاعته إن المحب لمن يحب مطيع كإنسان راسك براستي خواهي قوري خوش بويد تقوى خواهي قوري ذكات خالي خوف المحاسبة خوف المحاسبة أني كبير لروجي محاسبة ذكيتها أواد لذكات تقوى خواهي بك دائم العلم بالله، العلم بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني أم ده هكذا ولا إنسان ذاك كا كتجيب كات، تقوى خايج أربكات. باب زاني نستأجِن تقوى داران الذين يؤمنون بالغيب يكمل صفاتي تقوى داران دارا أوانين كعلميا بتجيها. الذين يؤمنون بالغيب اواني ايمان بغيب دينا كواتب رجان العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود علم كي موجودة كعلم مشاهدة علم كي شي لئي مدى مفقودة علم بي نايزالي كعلم غيبة كعلم غيبة وكعلم علم باتشي برام بات أصلي الملائكة و جنه قبره عذابك يعني عذاب نعيم قبره جنه وناره كنه حقائق صفات قوي بردقاره أمشت أنا غيبة لأيما يا غيبنيا يا قدره أمشت أنا غيبة باشا اي ايما بس إيمان بالعلم الموجود بينن يعني إيمان بالعلم المفقود يش بينن إيمان من بهردوشي باشا إيمان من بغيبه يام بشهادة هيام بغيب بغيبو بغيب بغيبو شهادة بلام غيب هر دمينته وبغيبي لم الدنيا ده توبلي من دعوتكم علم غيب يكاب ببيته مشاهدلام ممكنها ممكن نبلا والله من شو مرفق دابينم دابي عواجنو كابينم دابي عوا ملاك دابينم دنا دبين إيماني بيناهنم يتوكل آفر كافر أو كده شكلنا يبيني عوا والله من تجسّانم ما شتكم كانوا من خومنا كما أن إنكار العلم الموجود كفر كذلك طلب العلم المفقود كفر شو إنكاري لو علمك موجود يستعمل كتاب السنة علمي شيء موجودة إنكاري كذن ليش كفر أي طلب علم مفقود او علم مشكم مفقود تبلنا ولا من هرده بإلا غيب بزنم امشيا امشيا أمشي كفرة كواتا أصلي تقوى اويته ايمانه بغيب به غيب خيده منته الذين يؤمنون بالغيب سيكن بلا كان تقوى داران صفه كان لان وداستي بينك كبل نهجه كانوا وجودا قرنوا زك عددا وحجل كان لوداسي بك بالغيب اصلي ذات خ يقول لا اي ما غيب يا غيبنيا ذات خ غايبه لا ما بويا إيمان دارو كسي بغيب أما بله بخوان منشط عقل نيء برئته بعقله هستي بينا كمنيء بين بعوارم بينيا نويجي جاكم بلاه تو كافردمص ممانيت أنا بخو كوابيت يا كم فرمي الذين يؤمنون بالغيب تقوى داران تقوادان ك كإيمانيا بغيب هي استليرة كلمي تقواب كان قرآن خوي تفسيري لكنت أوش بيدو تفسير القرآن بالقرآن فرمي للمتقين هدى للمتقين أو جاء متقين تشين قرآن خيبوا من تفسير ذكا أوانا كإيمانيان بغيبها إيمان بغيب دينا ويقيمون الصلاة وهروها نوجا كان ين بجيدا قينا نوجا كان ين ذكا بخالصي بوخوا موافق سنة رسول إخواء عليه الصلاة والسلام وبخشوع ولكات خيدا ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ولوشكا بيما بخشيون رزق روز يشكا ايما بيما داون ليذا دا بخشن نيفرموا وما رزقناهم ينفقون اويكا بيما بخشيون همويدا بخشنا فرمي مما من بتبعيضة يانا يعني بشيك لويك إيما رزق مان داون أباني جليد بخشا جام شمولي زكاة واجب دكا شمولي صدقة وتطوع جدكات كواتا سيري كبرام تقوى دارو إيماني بغيبة أويك نويج زكاة أويك زكاة دادا نويج حقي خالص زكاة حقي عبادي خوايا كواتا إسلام لوبيكاتوا يكميان الإخلاص لله توميًا الإحسان إلى عباد الله إخلاص بأخوة لا تدار ذكري لن وجد هذا الإحسان إلى عباد الله دادر لا تدار ذكري لا ما رزقناهم ينفقون لزكاة كذا ولا تشاكوا صدقات ده. أما الصفتي سهم يامبو صفتي شارم تقوى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وأوانا كإيمانيا إيمان دهيلاً باآبی آما ای که بوتو دا بازیوا، و آباآبی آما نیتریش که لپیش تو، بوپیش تو دا بازیوا. بوپی تر. رانیتر. دبی ایمان من با هم ویه بیه. تنها ایم ای امتی اسلامی که اما یه تشمل مانده. اما جول کو گاور باوریان پی نیه، ایلا بکتاب که اخویم نباي. کتاب که اخویشیان گوریوا. ایم باور من با قرآن من با تورات ه، تورات پیش تحریف، باور من با انجیل ه، باور من با زبور ه، باور من با صحفي. إبراهيم هيا صحف موسى هيا هموي وبالآخرة هم يوقنون صفتي بين جميان تشين وبالآخرة هم يوقنون أوانا كدلنيان با روج دواي كدت جاروج دواي أوي كتي هل نعيم عذاب قبروا زندبون و وفيش زندبون سؤال ملكين او جار نعيم عذاب أو جا زندوبو نوا أو جا عرضو حشرو حسابو ميزانو حوضو صراطو جنو نارو حالي أهلي جنو حالي أهلي نارو هذا آه هو آخرتا يقين من بيها بيت تقوى دار أو كسي يقيني يقين بمشتان آهم هيا باشا ايو يقينتان هيا أقر بيتو كسي كتان بن طلبك لقى وبشيت أخواره بلاكاك كاك على سرا وما مصادر سي دس فيك الدواء. يا قينة هيا، بلى. هي بس تمكن سيقط بيتي الرأس جوايا. ونيا يك طلبي خوتها الرأس جوايا رفيقتها وديناسي. كهات أخواره بلا بروسر ودرسها. يا قينة هيا تؤذى نسبةك شك وجمانة هيا. والله لص طاي يك شك الدنيا. مادام دزاني الرأس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 او اننك يقين ودني اي تواويا بروجي دواي او ايمان بروجي دواي بوشي تخصيس كرا ليره بروجي لا غورتين بواعي تكال كولدك تقوى خوابكيت خد بروجي دواي ها العاقب الآخروي هالبواعيت تقوى يا كم خال باسمان باس خوف العقاب الآخروي أي سيمش الدباس مانكرتشيبو رجاء الثواب الآخروي كات او رجاء ثوابي قيامته خوف العقاب في قيامة وهذا ذكاء كتو تقواتها بيت بو إليرة فرمويتش أواني إيمانيا بقيامك يا إخواني وإيمانيا بروجي دواشي دنا هرا وندكافين يا دب إيمان من بعفرش تشبه وان يا من ببيران بداني شبه ايمان من بقادري شبه وان همو الاركان ايمان يا ان بال بلا نبو تخصسكرا چونك اوتمان يوم القيامة يوم القيامه لتوا ها اخير ديري وخص يوم القيامة لأن الإيمان به من أعظم البواعث على فعل الطاعات واجتناب المحرمات ومحاسبة النفس. جبرتينشيا، بالنار، روجي دواي إيمان بنب روجي دواي، سركجدني شاككان ودركتنا ولا حرام كان ومحاسبة كني نفس خما. أما كسيبواوري بروجي دواي نبي، بوخيمان دوكا بطاعته. بوا خوي محروم كا على لذة شهوة خوي مشغول كا بمحاسبة بيتي غالباً فشل درجاتي. مع ذلك امتحاني وليبرسينا ومحاسبني طوى. جاني دنياش أجر قيامة النبي برقم ظالم تنجزلم دك صط أونديت الديك. أوش كظلم ناك لعاني أوي ظلم كات. أوش كخوي د parasites لهرام لعاني خوي ن parasites. كأنت شيء د الجارة والحرم إيمان بون بروج دواي كيقين لائمة مصونة. أولئك. او تقوى داراني كخاواني او صفاتان بيشوبون على هدا من ربهم لسر هداية يكين للهين بروردكار او بيان هادو على هدا يعني كأنما هداة يرنمايك إخواتي سكيكا كون سكي قطار اوان كون تسري اوان كون تسري لسر هداية كدرون يسته يعني كت تصويري يجوان بلا أولئك على هدا اوان كون تسر هداية كون تسرسكك أو رجال راستي كبروا خوادين بوا بروا رزابون إخوة خوش يكان قيام الدامه. أولئك على هود من ربي. أأنا على هودن. كاتهر كسي خالق لما ندي دنبه نشوت سرسكيه داعد. وأولئك هم المفلحون. وها الآمانشن أولئك هم تنها آمانشن كمفلحن. أولئك معرفه المفلحون معرفه هم ضمير فصل النوان داع حصره بس كيف مفلح؟ مفلحني سرفراز وسركوت الذي فاز بالمطلوب ونجا من الجي مرهوب اويكا داخوزي خوشكاني دزكي بيتو اوشتانشكا جايتر سناتشيبون لي نجاتبو او فائزي بيدودري فائز نجا من المرهوب وفاز بالمطلوب سيري هم الفائزون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا براستي مفلحا ها أوانا بريتين لكي على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون تنهى أوانا مفلحا غير أوانا كسيت المفلحنية بشيء ما يستم منطوقك ما نورقلتو مفهومك ما نورقلت منطوقك تشيبو هاكاك او انا مفلحا باشا اما منطق ما فهمك يوتمان غيري اما انا لا لات شو اما ان اه اه اسلوبك اسلوب كأسلوب حصرة بتعريف الجزئين تعريف الجزئين مبتدى خبر هردو معرفه ابو او يفيد الحصر حصري اشتيا تعريفي حصر اشتيا اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه حكمك بمذكورك هيا يعني فلاح بس بو اوانيه غير اوان فلاح يامنية كواتا غير اوان خاسر خاسر كيبرام ضد مفلحة خاسر او كسيكا فاته المطلوب واصابه المرهوب او ايكا لايكا ترزاتوشيبو او اشكا داخوازيبو لدستيشو جاء انسان فنابخوايك رأدقار هاو الله مفلح بيت نك خاسر بيت. أمبير جاية تبرأ كانم طبعا شواري كم يعني هر أثمان ألف لاميم أو كباش ما كري يعني شيء ما بس شيء. شوار عاية لسه صفات كه إيمان بس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 يكسان بس الأوان ده بنسبة أوان, أوان يكسانا أأنذرتهم آية إن زال يامكيد يانيان كيد سأقول تفسيرين من كردهم طبق الأصلي أأنذرتهم لم تنذربوا نا من تفسير كرد كأنما إخبارا بلام سياقك أخوي استفهام من أهم تفسير كرد سواء عليهم أنذرتهم بلام آياتك خوي أأنذرتهم وأني أنذرتهم أما يشيل لقراءة كان براكم سواء عليهم أنذرتهم نقب على الشكل يعني على سبيل الإخبار لا على سبيل الاستفهام بلام لير قراءة إما حفص عن عاصم تشي استفهام أأنذرتهم هارتشن دا استفهام شا المراد به الإخبار ما بس بيشي براكم إخبار خرج مخرج الاستفهام اخبار خرج مخرج الاستفهام وكي استفهامات هو أوانيك كافر يكسانا بسريان دا بالنسبة أوانو إنزاريان بكيت يا إنزاريان نكيت إنذار شي براكان إعلام مع تخويف إنذار إعلام أهجادار كرنويق بترسي لقلاب ترسان دنيل لقلاب فكل فكل معلم ليس منذراً لكن كل منذر معلم. هم منذرك معلمة آجدار كلوية. بلام هم آجدار كلوية ترسينر نية. كأو توس أتمان إندار إعلام مع كتير مع تخويف. يعني ودياب وقاذية ترسناك وخطرة. في عمر عليه الصلاه والسلام بشير ونذير نية. بشير ومجدد ربوة. بو إيمان يشبو كافرو بباوران.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 إيماننا هنا، إيماننا هنا، يكسبنا. لقل أورجى رسول إخوة مكلف عليه صل والسلام عليه وسلم بأن ذاري يعني مكلفني، مكلف. بوش كقاضي كلا دور واجب والسير ذكرت. أو يأرشي سر شالي منو تويا القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والتبشير والتنديد واجبي إما دعوة دببي كتُها قذنية. أما لجهة خمانة، لجهة أو خايج ختم الله على قلبه. ختمي لدل داو إيماننا أو مشكلة من نية من لسر ما إن ذلك بوتي إقامة حجة قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معدبهم عذابا شديدا فاشا بوتي إيوا آموش قاري قوم يقد كان خوابا لنا يبردون وعذاب ينددا قالوا تي معذرة إلى ربكم ولعلهم تي يرجعون كنت دو مقصدها يلا دعوة أهدافي دعوة تي ولكن معذره إلى ربكم كم عذر قمت بالواجب الذي كلفتني به أي اي دوما شطر كيتريه اهدافي دعوى هدايه الناس ورجوعهم إلى الحق كتبت هردوشيشينه بيتي هي تي انت بيتي هي الأخوات ده باريته، الأخوات هداياتي ده إلى سددت من. اللهم اجعلني هاديا هادياً، هادي كهاديبوي باش. أجل هدايتي ورجعت ته تهدر هدفك أي دعوة تحقيق كرت. تشيو تشيو. ها كا كا. يا كم يا عزرت يا أبو لا أخوا أخواي جمن بواجبي إلى سر ما فيه هالصام. ألا هل بلغت اللهم فشهد دوم يشان كابراه جراية وطويكرت أيك صلصت توبناك ذكريب للنبي دعوة بتشك تحقيق أهدافي دعواني دلنا ده أهداف دعوه, دو دعوة هي يا كم يننبو دوم ينذبكشيا عدريم هيب ولا يخون قالوا معذرة إلى ربكم خوا من هل صام بدعوة كردني هل صام بنصيحة كردني ب أما نص القرآن للسرة لنا يجي شيء ترجع لفوائدي يا تشكيك المخالف تشكيكه في عقيدتي كتو نشي جاري توا بلاموايل دكيل خوب كيويته شيء خكيويته جمانة زور جال لقال كعبراه لقال تكفيري لقال حزبي جدالك دبء بالتي أحسن تو ديكيت يا كم يان معديرة ربكم دوم يان كذي أقدر لصات كوتا جمان لا قذيك أيخوي كوتا وكوني بلا يا تو من النوت وهواركني غيري تو شركة نه فلان بودروز بو يا بودروز كي بودروز خو بودروز بو بو في النوتى تفرق تحزب <تصفيق> نوت تكفير كدني مسلمانا تاواني شيء زوال كواتا تشكيكه تشككوه في معتقده في معتقديه أما شيء كالأهداف كهاتا ما لا يدرك كله لا يتركه جله كتوها مو هدفك اجنة في شيء عند شيء ده في شيء ختم الله على قلوبهم خا جورا ختمي لسر ضليا داو أو جورا كافرنا ختم راو كطابع ويا كطبعي دك إيش ختمي لسر ضديت يعني دائما كتو ناميك دانوسيد تيخيط الزرفيكو ختمي لسرده دايد كختم لسرده يعني كي؟ يعني نابيش تتريب وزياد بكريت وايا ونابي دسكاري بكريت كنا ناميك مختومة ما دام مختومة تواو أو ناما مختومة قابل زيادينيه قابل نقصانيه قابل تغير وتبديلينيه طواه ختم كراك وتاي في هذا أم موضوعك وتاي في هذا خواتنا اخواتي قرأت الختمي لدليان دا كتابات من ترسل <تصفيق> وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا فلن لن مستقبل إذن أبدا دعاء وكأخوات ختم لدليان دا قد هدا يدورنا أجرا كتابات ختم الله على قلوبهم داخرة كبس انتهى الأمر وعلى سمعهم جو اتسكتش أن خواتي قرأت الختمي لسرده شتيش حسينيه معنويه ايمانيبين بلاب طوال حق نابيسيه بياني تائوار آياتي ببخيونا حديثي ببازه عبد ختم الله على قلوبهم وعلى سمهم اي شابيان وعلى أبصارهم غشاوه اما دس بداك ايستينافي يعني بيندي ديب ايوانيب ختمك بسر دول الجويتكيه بلاب بسر جوه چيشتكيه غشاوهتك فاق يورا بردخشتو تسر جوه حق نابيسيه او حقیقت وادی بینی زور برونو آشکاره کار برام نایبینی نه نه ولی نایبی پیت سیر برام خواهی جور غشای و خشتوت سرچاپی نایبیند آیتی بود خوی نیو تو لالای خوتوت چن آیتی چروون بالجی چی وضعو آشکاره کجی اوهیج استفاده لیناق بو خواهی جور ختمی لجوجش کیدار خود له خود ما کوشک برایش و حدیثه کبران نایبینی تو نایبیست بس سببي الررشي وتوعانا كان يضل يرجب وخواخذ ميلاده فيجيش فادنا كاد فنابا خواي جورا ولهم عذاب عظيم وبوانس زاي زور مزنو قرصه فنابا خواي جورا إكهاتو خوي درجاتني حق كحق كيتنا وضلوا يا لتاو كاو يا له شيوه يا مرئية يا مسموعة آياتي خواي جورا يا مرئية مشاهدة يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب عبد الله هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك يكون هناك اشياء لانه يجب ان ان يبو زور ويصحابة كافر نبو مقر في عمريكو عليه الصلاة والسلام إن ذاري كردن آية إن دارك سودي هبو يا سواء عليهم سودي هبو مسلمون أي يعني چه ما يتا خواه قرد فرمي إن الذين كفروا سواعون عليهم أعندرتهم تلعين كلمة الذين إن الذين كفروا يابو جنس يا بو عهد يابو جنس يا بو عهد كبو عهد بي يعني باز لك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 لو جورة كافرانة شونا لا يبيغمبر أخوه عليه الصلاة والسلام جوان لا يبيغمبر أخوه عليه الصلاة والسلام حقا كيود هرشان دا حق شانبو دركه كوت هرشي اوان ايمانيا نهنا كواتا كابلين الذين بعض باز لصنفك معين لكفاردك اي كبلين الذين الجنس عهدية دلنا عام أريد به الخصوص جنس ببو عامة عامة كشية أريد به يراد به الخصوص ايجديسان ما بس بمحامه كمالي طيبه يعني هر كافرك حق بيجتهو واش عناد هبه ا اوان سواء عليهم ان انذرتمهم ام لم تنذرهم لا يمنون اما كافر كام صفتين بيت يعني حق يش يبدر كعناد نبه ممكن ايمان بينيا ممكننيا ممكن ايمان بهن لا سر ايمان دار شور اياتي بس كرت لا كافر يج دو ودرش دهتو ده دي نسر من باسي منافقين لكبذانين منافقين كن آيات ينسر وحال ينشون بنا بخوا يقول لكفر و والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله او من لبيرتو ان الذين كفروا كفر هي كفر كفر اما تقسيمك كفري اعتقادي كفري عملي كفري هم مخرج من الدين هم الذين تبعه دروا اي كفري عملي ها بركانم كفري عملي امرا احسنت قال الكفر العملي دجوره كفري عملي من هيا مخرج من الدين الذين تبعه دروا وكوشي هاك قران فريديتو يا ر اشتهاني بيبكي دو فريديت سجده وقبرك ببيت. جنّي وبخواب في يوم خواب ديا عليه صل والسلام عليه وسلم. أما أنا عمله وش كفره؟ الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ها؟ الذبح لغير الله باش. أما أنت ما شاء دك هرتشن دعملي شيء بلام كوفي أكبر. أي كفر عملي أصغر وكم شيء؟ حكم بغير ما الله أذل اللهكم ده دفرمه؟ وسباب المسلم يفسقون؟ وَقِتَالُهُ كفر قِتَالَكَي جَنْجَ لَقَ الْمُسُلْمَانِ هكذا ترك الصلاة ابن القيمكا هنا لو ترك الصلاة شي لو حساب كردو سنة أخوار درن بغير إخوة أمانة كفري عملي غير اعتقادية إنسان لديني خوة ناباتة دلوا أي شنجور يعني نموني كفر كفري جحود ما نهاية كفري تكذيب ما نهاية كفري انكار ما نهاية كفر إعراض، من هي كفر نفاق من هي كفر شك من هي كفر برمجي بسكت؟ هناك كفر ابليس هناك كفر كفر كفر كفر كفر كفر إبليس كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر يعرفونه كما يعرفونه ابناهم يعني تشك دايانزالي قالا دا يعني قلب دايانزالي بلا ب زمان اعتراف يم بين ذاك اي كفر يجتر هي بدلش دايزاني بدل مش اعترافي بهذا كلام التزامي ابو طالب ابو طالب با دال دايزالي كبي عمره وحق الله عليه بدل ما كان يتدين بهذا الدين يعني عنادي وایل که رب عینالیب و دینی آباء او اجدادی کفری تکذیب و کوکفری که مشکک کم بونمونه کفری نفاق آودیاره و کسی که ظاهری اسلام باعث نی کفره کفری شج انسان و اللهی من نازن مدو ذلم آبهرش تو جهنم هیجانه ولی آبهرشیویک بیکن برشته خوادگرها و قازان مان کردو نجبو زرر مان کردو همه کافره و کس نه اللهیج میکه خود ازید مده که که تو کافری پنام بخواهی. و الله نازنین یقین منی که به حاشیه جهنم هیجان نبا. ولی مگر هموزررنیه. و الله یه لباس اخوان، لا حولیر، آوا، لشوق آمیلی طلب کامبو. دسر او پروده. که که باید منو اگر قیامت ها بو، آوا دشینه به حاشیه. اگر نشبو پاک و خاونی ال دنیا و ریاضی او. تو هر خلق پروردگاری وسر كفري شك فنا مخفى أولا لكم جورا كاني كفر شيري والحمد لله وصلى الله وسلم الله وصلى الله وصلى الله وصلى الله أفلا يتدبرون القرآن أم معنى قلوب